فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْنَا رُجَّهَنَّ مَا أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ